وقضينا الى بني اسرائيل في الكتاب لا في الارض مرتين ولا تعلوا علوا كبيرا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 بأموال وبنين وجعلناكم أكثر نفيرا إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم وإن أسأتم فلها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 نها رأيتين فمحونا آية الليل وجعلنا آية النهار مبصرة لتبتغوا فضلا من ربكم لتبتغوا فضلا من ربكم ولتعلموا عدد السنين والحساب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 إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقلهما أُفِي ولا تنهرهما فلا تقلهما وَلَا ولا تنهرهما وقلهما قولاً كريما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 وَمَن قُتِلَ مَظْلُومًا فَقَدْ جَعَلْنَا لِوَلِيِّهِ سُلْطَانًا فَلَا يُسْرِفْ فِي الْقَتْلِ إِنَّهُ كَانَ مَنْصُورًا وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ حَتَّى يَبْلُغَ أَشُدَّهُ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 112. وجعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفي آذانهم وقرا 113. وإذا ذكرت ربك في القرآن وحده ولوا على أدبارهم نفورا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 وقالوا أئذا كنا عظاما ورفاتا أئنا لمبعوثون خلقا جديدا قل كونوا حجارة أو حديدا 110. أو خلقا مما يكبر في صدوركم فس يقولون مي يعيدنا قل الذي فطركم أول مرة فسينغضون إليك رؤوسهم ويقولون متىه قل عسى أن يكون قريبا يوم يدعوكم فتستجيبون بحمده وتظنون إِلَّا لبثتم إلا قليلا وقل لعبادي يقول التي هي أحسن إن الشيطان ينزغ بينهم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 وربك أعلم بمن في السماوات والأرض ولقد فضلنا بعض النبيين على بعض وآتينا داود زبورا قل ادعوا الذين زعمتم فلا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويلا 110. أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه 111. 119. عذاب ربك كان محذورا 110. من قرية إلا نحن مهلكوها قبل يوم القيامة أو معذبوها عذابا شديدا كان ذلك في الكتاب مسطورا.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 جهنم جزاؤكم جزاء موفورا واستفزز من استطعت منهم بصوتك وأجلب عليهم بخيلك ورجلك وشاركهم في الأموال والأولاد وعدهم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 أفأمنتم أن يخسف بكم جانب البر أو يرسل عليكم حاصبا ثم لا تجدوا لكم وكيلا أم أمنتم ثم ان يعيدكم فيه تارة اخرى فيرسل عليكم قاصفا من الريح فيغرقكم بما كفرتم فيغرقكم بما كفرتم ثم لا تجدوا لكم علينا به تبعة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 119. فمن أوتي كتابه بيمينه فأولئك يقرؤون كتابهم ولا يظلمون فتيلا 110. ومن كان في هذه أعمى فهو في الآخرة أعمى وأضل سبيلا وإن ك دون لا يفتنونك عن الذي أوحينا إليك لتفتري علينا غيره وإذا أتخذوك قليلا ولو ل أن ثبتناك لقد كت تركن إليهم شيئا قليلا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 أن قرآن الفجر كان ومن الليل فتهدد به نافلة لك عسائيا بعثك ربك مقاما محمودا.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 ولن نؤمن لرقيك حتى تنزل علينا كتابا نقرأه قل سبحان ربي هل كنت إلا بشرا رسولا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 هو كان بعباده خبيراً بصيراً، وَمَن يَهْدِ اللَّهُ فَهُوَ الْمُهْتَدُ وَمَن يُضْلِفَ لَن تَجِدَ لَهُمْ أولياء من دُونِهِ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 بأنهم كفروا بآياتنا وقالوا أئذا كنا عظاما ورفاتا وقالوا أئذا كنا عظاما ورفاتا أئنا لمبعوثون خلقا جديدا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 فَسَأَلَ بَنِي إِسْرَائِيلَ إِذْ جَاءَهُمْ فَقَالَ لَهُ فِرْعَوْنُ إِنِّي لَأَظُنُّكَ يَا مُوسَى مسحورا قال لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض بصائر وإن لا أظنك يا فرعون مثبورة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 وبالحق أنزلناه وبالحق نزل وما أرسلناك إلا مبشرا ونذيرا 110. وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث ونزلناه تنزيلا